الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اما بعد ف إ ن الدين ا ل إ س ل ا م ي لا يتحقق في أ ن ف س المسلمين ولا في واقع الناس إ ل ا ب إ ق ا م ة الجهاد في سبيل الله بجميع أ ن و ا ع ه ولا ينقمع شر المفسدين في ا ل أ ر ض إ ل ا ب ق و ة ترهبهم وجهاد يكثر شوكتهم ولولا الجهاد لفسدت ا ل أ ر ض وهدمت المساجد والصراع بين الحق والباطل س ن ة ج ا ر ي ة ودائما أ ه ل الباطل أ ك ث ر عددا من أ ه ل الحق ولا ي ت أ ت ى هزيمه هؤلاء وكف شرهم إ ل ا بالجهاد وكثير من الناس لا ي ن ق ا و ن للحق بدون ق و ة تحملهم على ذلك والجهاد في سبيل الله ماض إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ه و طريق عز ا ل أ م ة ونصرها ومهما وضعت من العوائق أ م ا م ا ن ت د ا د ه ومهما سعى أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م جاهدين في محاربته وطمس معالمه و أ ذ ي ه اهله ومطاردتهم وبهتهم ورميهم بالنقائص والعيوب ووصفهم بالغلو والتطرف و ا ل إ ر ه ا ب فلن يقف م د د ه وسوف يظهر نوره ويمتد آ ث ر ه ويبقى ما بقي الليل والنهار بعز عزيز أ و بذل د ل ي ل والامر إ م ا نصر أ و ش ه ا د ة قال صلى الله عليه وسلم لا تزال ط ا ئ ف ة من أ م ت ي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آ خ ر ه م عن ق ت ا د ة عن مطرف عن عمران ا بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم به وجاء في صحيح مسلم من طريق محمد بن جعفر قال حدثنا ش ع ب ة عن سماك بن حرب عن جابر بن س م ر ة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة وروا مسلم من من يبرح في صحيحه من طريق يزيد ابن أبي حبيب عصابة ابن وروا حتى هذا قائما تقوم حدثني عبد الرحمن بن ش م ا س ة المهري عن عقبتها بن عامر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال ع ص ا ب ة من أ م ت ي يقاتلون على أ م ر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تاتيهم ا ل س ا ع ة وهم على ذلك ومن مظاهر قوة وعزهم والطريق مظاهر قيام منه تتثنم الأمة الإسلامية السلف الجهاد الله الذي مكانتها سبيل في وعزها وتستعيد هيبتها وكل ت ر ب ي ة قامت بدون روح الجهاد وبدون ربط حاضر هذه ا ل أ م ة بماضيها فهي ت ر ب ي ة ض ع ي ف ة مهما كانت جهود أ ص ح ا ب ه ا ومهما كانت نواياهم وحين أ ه م ل اواخر هذه ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة سبب عزهم و أ س ا س منعتهم اذلهم الله وسلط عليهم ا ل أ ع د ا ء ونحن حين نمنح الدين نفوسنا ونعود إ ل ى ديننا ونبحث عن أ س ب ا ب عز أ و ا ئ ل ن ا ونعمل به ونصدع به في دنيا الواقع ف إ ن النصر حليفنا والعز شعارنا وفي عصرنا الحاضر ب د أ ت يقظه هذه ا ل أ م ة وانتشرت م ق ا و م ة الكافرين وارتفعت رايات الجهاد في أ ف غ ا ن س ت ا ن وفلسطين والشيشان والفلبين وغيرها كثير و ب د أ ت ا ل أ م ة ت ع ي اهداف الجهاد و غ ا ي ت ه وتناى بنفسها عن الرايات ا ل و ط ن ي ة و ا ل ق و م ي ة ورايات تحرير التراب والدفاع عن ا ل أ ن ظ م ة ا ل ط ا و ت ي ة و ا ا ل ل ع م ن ونحن ن ن ي ة ت ظ ر نصر ر الله ا ل ق ي ب ليرتبط حاضر ه ذ ه ماضيها الأمة في والعلمانيه ت ك كلمة و ن ل ل ه هي ا ي ا و ك ل ة ل ذ ي كفروا ه السفلة ف ل للجهاد؟ من مشمر للجهاد؟ وهل من نفير إ ل ى ذوي الكفر والعناد ف إ ن من أ ع ظ م الخذلات أ ن ترى جنود الرحمن وعساكر ا ل إ ي م ا ن يقاتلون اليهود والنصارى من الروس و ا ل أ م ر ي ك ا ن و أ ن ت مع الخوالف لا تجاهد بنفسك مع ا ل ق د ر ة و ا ل ح ا ج ة اليك وتبخل بمالك قال تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا هل أ د ل ك م على ت ج ا ر ة تنجيكم من عذاب أ ل ي م تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ب أ م و ا ل ك م و أ ن ف س ك م ذلكم خير لكم إ ن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم و ي د خ ل ك م جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن ط ي ب ة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وفي س و ر ة ب ر ا ء ة جعل الله ا ل ج ن ة ثمنا لنفوس المؤمنين و أ م و ا ل ه م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 ويتخلفون عن نصره إ خ و ا ن ه م والذب عن حرماتهم واعراضهم قال تعالى يا ايها الذين آ م ن و ا ما لكم إ ذ ا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم من الارض اراضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل وقال تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه أ ج ر ا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله و ا ل م ص ت و ع ب ي ن من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أ خ ر ج ن ا من هذه ا ل ق ر ي ة الظالم أ ه ل ه ا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وهذا أ م ر من الله تعالى بالجهاد ل إ ع ل ا ء كلمته و ا س ن ق ا د المؤمنين والمؤمنات وتخليصهم من أ ي د ا ل ك ف ر ة المعتدين وقد أ ج م ع العلماء على وجوب قتال الكفار المعتدين على بلاد المسلمين ف إ ن اندفع شرهم ب أ ه ل تلك البلاد ا ل م ح ت ل ة أ و ا ل م غ ت ص ب ة ف ي ك ت ي ذلك عن غيرهم وان لم يحصل رد كيدهم وعدوانهم ب أ ه ل تلك البلاد ا ل م ح ت ل ة ف إ ن ه يجب على من قرب من العلو من أ ه ل البلاد ا ل أ خ ر ى م ن ا ص ر ة إ خ و ا ن ه م وصد عدوان الكافرين ولا يسقط الوجوب ع ن المسلمين حتى يطرد العدو من بلاد المسلمين ولا يجب في هذا القتال إ ذ ن الحاكم ولا سيما إ ذ ا كان الحاكم خائنا لدينه معطلا لحدود الله و الجهاد المتعين والعلماء لا يختلفون أ ن أ ع ظ م م ه م ة للحكام هي إ ق ا م ة شرع الله وجهاد الكفار والمرتدين و ن ص ة ا ل إ س ل ا م والمسلمين في العالم كله و إ ذ ا لم يفعلوا ذلك فما هي مهمتهم إ ذ ن فما احوج ا ل ا م ة الى علماء صدق يحاسبون الحكام وينكرون عليهم سوء افعالهم وقبيح تصرفاتهم وما احوج ا ل ا م ة الى رجال صادقين يستفرغون جهدهم ويسخرون اوقاتهم في قتال الكفار وصد عنوانهم ويبحثون عن ا ل ش ه ا د ة كبحث الذين كفروا عن ا ل ح ي ا ة و ا ل م ق ص و د في هذا الجهاد مقبلا غير مدبر شهيد في سبيل الله تعالى فقد جاء في جاء الصحيح مسلم من صالح عن ابي هريره عن أ ا ر ة ي ان ه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في ف ه وقد ش ه دلت الاحاديث ا ل م ت و ا ت ر ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن الجهاد في سبيل الله من أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل والقائمين به أ ف ض ل العباد وقد وسلم قيل للنبي عليه صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل قال لا ت س ت ط ي ع و ن قال فاعادوا عليه مرتين أ و ث ل ا ث ة كل ذلك يقول لا ت س ت ط ي ع و ن وقال في ا ل ث ا ل ث ة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت ب آ ي ا ت الله لا ي ف ث ر من صيام ولا صلاه حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى رواه مسلم من طريق سعيد ب ابي صالح عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه ورواه البخاري ومعناه من حديث أ ب ي عطين عن ذكوان عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه وجاء في الصحيحين من طريق الزوري قال حدثني عطاء بن يزيد الليبي أ ن أ ب ا سعيد ا ل خ د ر رضي الله عنه حدثه قال قيل يا رسول الله أ ي الناس أ ف ض ل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله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 رضي الله عن ه يحدث عن انس ل ب ي عليه صلو الله ل م و عن رضي الله عنه, عن الله رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أ ن يرجع إ ل ى الدنيا و أ ن ل ا الدنيا وما فيها إ ل ا الشهيد لما يرى من فضل ا ل ش ه ا د ة ف إ ن ه يسره ان يرجع إ ل ى الدنيا فيقتلى م ر ة أ خ ر ى ر و ا ه البخاري من طريق ابي اسحاق عن حميد عن أ ن س ورواه البخاري ومسلم من طريق ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تمنى نبي الله سليمان كثره ا ل أ و ل ا د ليكونوا فرسانا يجاهدون في سبيل الله جاء هذا الصحيحين والجهاد نوعان جهاد طلب وهو قصد الكفار وغزوهم في ديارهم ولو لم يحصل منهم أ ي عدوان ل ل ي د خ ويرجع السلم كافة يعطوا أو الجزية تعيد ص غ و وهذا والسنة ن نص الكتاب إ م ا أهل العلم ولا ي م من ن ع هذا ا ل ج ه اهل د إلا الأضرار الضاجحة العجز والضعف أو ويرجع في ذ ا إ ى العلم والصدق ولا يلتمس هذا ا ل أ م ر عند من اشترى ب آ ي ا ت الله ثمنا قليلا أ والهدف م م ن ن والمرجفين ا الأرض ا ز ي في و ل ا ل أ ك ب ر من هذا الجهاد هو إ ع ل ا ء ك ل م ة الله ونصر دينه و إ ذ ل ا ل الكفر و أ ه ل ه وجهاد ا الثاني ل ن و ع دفع العدو عن بلاد المسلمين وهذا واجب ب ا ل إ ج م ا ع ولا يصد عنه إ ل ا جاهل أ و منافق فهو واجب في فلسطين والشيشان و أ ف غ ا ن س ت ا ن والفلبين وبلاد ك ث ي ر ة فقد ت و ا ص ل دول الكفر أ م ر ي ك ا وحلفاؤها على حرب ا ل إ س ل ا م والمسلمين وقتل قادتهم و ن ش ر الفساد بينهم والحصار على بعض بلدانهم وقد صرح الرئيس الامريكي بوش في م ؤ ت م ر صحفي ان هذه الحمله ة صليبية و ذ ا التحالف ا ل صليبيه بحاجة كبرى بالتخلف عن مواجهته. وكل على قدر طاقته. فهذا بنفسه بماله احد حيث الحاجة الى مواجهات متواصلة عام فلا مواجهته طاقته فهذا وجهود وكل على اليه ل ونسير وذات و يُعذر قدر عن ن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهد المشركين شيء بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم رواه أبو داود والنساء النبي صلى الله عليه وسلم وأقل يقدر في هذه المواجهة والحرب الصليبية عليه هذه حمد حميد وألسنتكم صلى وسلم وأقل وأنفسكم من طريق يقدر في عن عن أنس عن أبو الدعاء لحزب الله المؤمنين وعباد الله المجاهدين والاجتهاد في ذلك وتحري اوقات ا ل إ ج ا ب ه كثلث الليل ا ل آ خ ر والقدوس ف ي س ج و وبين و د الأدان ا ل إ ا ا م ة و ل ق في الصلوات ا الخمس فيدعى للمصبعفين المؤمنين بالله على الكافرين من اليهود الغاصبين المعتدين هريرة النبي عليه على عنه صلى بالله والنصار قال لله لو الصلاة الله وسلم من من واستنصروا أبو قرب أن فكان أ ب و هريره رضي الله عنه يقنط في ا ل ر ك ع ة ا ل أ خ ر ى من ص ل ا ة الظهر و ص ل ا ة العشاء و ص ل ا ة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار رواه البخاري في صحيحه ومسلم ة هريرة القنوة عن عنه ولا يجب إذن في في لأنه لا دليل على منع يطاعوا الطاعس بالمعروف إذن لأنه من السنن فإنه فإن أبي يجب المسابي للرواتب رضي في في دليل الله ولا الحاكم لا آداء لا ذلك ومثل ذلك لو منع من أداء السنة من وهذا ليس من المعروف في شيء وقد بليت ا ل أ م ة بحكام يعطلون الحدود ويمنعون من الجهاد في سبيل الله و ا ل ق ن و ط في الصلوات الخمس وعلماء يبررون هذه المواقف ا ل م خ ز ي ة ويعلقون تخاذلهم عن ن ص ر ة ا ل إ س ل ا م والمسلمين للسمع و ا ل ط ا ع ة للحكام في المنشط والمكفر وهذا حديث في غير محله فقد أ ج م ع العلماء على أ ن من أ م ر بمنكر لا تجوز طاعته و إ ن واجب العلماء الوقوف بوجه ا ل ب ا ط ن وزحف الضلال وعليهم بث روح الجهاد في ا ل أ م ة وقيادتها في رفع هذه الرايه والتسابق في ح ل ق ة ذلك فهم ورثه ا ل أ ن ب ي ا ء وحمله الشرع ومن أ ع ل م الناس بحكم الجهاد وفضله وما ع د الله من التواب للمجاهدين فهذا وقت التضحيات و ن ص ر ة المسلمين وجهاد الكافرين والصليبيين وهذا هو الطريق الموصل إ ل ى ا ل ش ه ا د ة و م ر ض ا ت الله وجنته فهذا عمير بن الحمام الانصاري حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إ ل ى ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض قال عمر ي يا رسول الله ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض قال نعم قال بخ ن بخ ن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ ن بخ ن قال لا والله يا رسول الله إ ل ا رجاء أ ن أ ك و ن من أ ه ل ه ا قال ف إ ن ك من أ ه ل ه ا فاخرج ثمرات من قرنه فجعل ي أ ك ل منهن ثم قال لئن أ ن ا حيث حتى اكل ثمراتي هذه إ ن ه ا ل ح ي ا ة ط و ي ل ة قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رواه مسلم في صحيحه من طرق عن هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن م غ ي ر ة عن ثابت عن أ ن س بن مالك رضي الله عنه وجاء في صحيح مسلم م ن طريق بعجته عن أ ب ي ه عن بعجته عن أ ب ي هريره رضي الله عنه أ ن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ي رجل ما لهم عاش الناس ر م ن س ك عنان طرفه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو ف ز ع ة طار عليه يبتغي القتل أ و الموت مضانه او رجل في غ ن ي م ة فراس ش ع ف ة من ه ذ ا الشعف او بطن واد من هذه ا ل ا و د ي ة يقيم ا ل ص ل ا ة ويؤتي ا ل ز ك ا ة ويعبد ربه حتى ي أ ت ي ه اليقين ليس من الناس الا في خير وكثير هم اولئك الذين تمثلت فيهم هذه ا ل ح ق ي ق ة وهذه ا ل ع ب و د ي ة فكانوا يبحثون عن ا ل ش ه ا د ة حين كان غيرهم يبحث عن ا ل ح ي ا ة وملذاتها دعنا نسافر في دروب ابائنا ولنا من الهمم ا ل ع ظ ي م ة زاد ميعادنا النصر م ب ي ن فان يكن موت فعند إ ل ه ن ا الميعاد دعنا نمت و حتى ننال ش ه ا د ة فالموت في درب الهدى ميلاد لا تعجب لا تعجب ف ح ي ا ة المجاهدين كلها عجائب وقد كان شعار القوم فزت ورب ا ل ك ع ب ة قال تمامه بن عبد الله بن انس سمعت أ ن س بن مالك رضي الله عنه يقول لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونه قال بالدم هكذا ف ر ض ح ه على وجهه و ر أ س ه ثم قال فزت ورب ا ل ك ع ب ة روى البخاري في صحيح الطريق عن ب ب د الله م عامر م م ر عن و و الواقدي ا أن عامر بن فهير ق ا ل ف أ س ل م قاتله في الحال وحين أ س ر خ ب ي ب بن ع د ي وقدم للقتل أ ن ش د ولست ابالي حين أ ق ت ل مسلما على أ ي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات ا ل إ ل ه و إ ن ي ش ا يبارك على أ و ص اوصال ل ممزعي فرى هذا ح ح ي ب خ ا ا ر ي و ل حلو ا هذا د ي في كثيرا ث و ك ا ا الأبطال لا ي ت تمل وما عقمت الأمهات عن م ا ع ق م الأمهات ع ن كون تنجب و أمثالها ل ي و ا ل أ س م ا ء ا ل ج ه ا د ي ة ا ل ب ا ر د ة في عصرنا تتسابق إ ل ى ذاكرتي هذا القائد عبد الله ع ز ا م وجميل الرحمن و أ ن و ر شعبان ويحيى عياش رحمهم الله والقائد سامر سويلم المعروف بخطاب وقد رزئت ا ل أ م ة قبل شهر بمقتله م س م و م ة عن عمر لا يزيد على ث ل ا ث ة وثلاثين عاما فقد كان مولده عام 1390 وقد عام يبحث ن الأفغان عن عمر لا يتجاوز عن عمر عشرة ولم يزل الثامنة ساحات قاد الأعداء خسائر كثيرة وقد كان يبحث عن ا ل ش ه ا د ة ويخشى أ ن يموت في غير ارض الجهاد فبلغه الله امنيته ونؤمن ب أ ن غياب هذا القائد الشجاع او غيره من المجاهدين الابطال لن يوهن المجاهدين او يفث من عضدهم فاذا مات بطل شجاع كخطاب رحمه الله فان في ا ل ا م ة ابطالا اخرين واوفياء لهذا الدين فان هذه ا ل ا م ة ا ل م ر ح و م ة معصاء تلد الرجال الصالحين و ل ا ئ م ة المتقين والعلماء الصادقين و ا ل ق ا د ة المخلصين إ ذ ا مات فينا سيد قام سيد أ ق و ل بما قال الكرام فعولوا والثبات ي يصنع والشجاعة الرجال القوة ويغرس فيهم القوة والشجاعة هي العقيدة والثبات على ا ل م ب د أ نسال الله تعالى أ ن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز أ و ل ي ا ء ه ويذل أ ع د ا ء ه اللهم إ ن ا ل أ ر ض أ ر ض ك والسماء سماؤك والبحر بحرك اللهم ما كان لليهود الغاصبين والنصارى المعتدين من ق و ة في السماء ف أ س ق ط ه ا وما كان لهم من ق و ة في ا ل أ ر ض فدمرها وما كان لهم من ق و ة في البحر ف أ غ ر ق ه ا والحمد لله رب العالمين